اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإخسان إلى يوم الدين أما بعد فعندسوة جمعي التفسير في قرآن كريم كاها درس جمعنا نوحنا وقبل الله ونعا آيات 10 من سورة السبع لقد كان للصبع والله لقد حقيقه كان للصبع فأرصبه وحا أسرنا تعي في مسكنهم ، يقولون أن هذا حال أحد آية على مدالة على قطرة الله وطول سيدة الله وعديث كم تطعبون أن أعطاء ماذا؟ أعطاء ماذا؟ عن يمين الوادي ودي قبل الإسامة وعن كدسه وشمال وعن شمال الوادي راجع بالاحسان وخصم طاه كونوا قيل اللهم وحال غير صباح كونوا هنا من رزق ربكم رب بين رزق ليسعد يسقعوا واشكروا كشكر لله ربكم بلده هذه مدن بلده وما قالوا ما قالوا طيبه واكسن او ورب والله اللهنا الله رب والرب ربك سوف يكون غفوراً ونقف بدا فأعرضوا وكتبوا وكتبوا عن شكره إله إلا شكرين تيسى فأرسلنا وحن درني عليهم دو شودة صايل العرمي بيحرانك عرم لبيه جريداد كيسي وبدلناهم وحنقوا بدلني بيشنتيهم لبدأ دي جاءت ثاني اللباب بهرط لبدا سودات وكل مرلقنا وصاحب ا ميرا حس وخم دن حرار ا ايوا اصل نورك قدك ليله ايوا شيء شيء شيء من صدرك غب غب سو قليل او ير ذلك تقديرك <تصفيق> يا بدلداس ان جزاهم بما كفروا بسبب كفره gaaloobidooda ay gaaloobay sababteeda annagu abaal marinay wa halu jeesimii aan abaal marinahu ilaahiiri ilal kafura qofka gaalnimada baba oo kali ah aan amalkiisa dhan ku abaal marinana ilaahi wayna subhanahu wa ta'ala halkaan ognuu sheegaya wadankan yaman qabaail deganaay jiray oo reer sabalii jiray sabaa wa annin is. نكين لكن قريبو وكف عنتي ساسترتي دا سبع لسابا ان منصرف لا غدغو وانا قراءه marka as wa min maghis wa hadd magh alam taanith kuma jiru waxa sidoo kale to laqiyay lisabaa oo in la fakhhiyaa ma la isarf laga dhigo maxayna waa qadiiro taanith ya alam ma isoo jirto wa ma la marka qabiilan nimada laga Di la qre ka waxa ay ku ase waanin meis, marka sa waa minki ay kasofar ananne yamara daganeyeen boq ro we wena kadahey am bi ee u balana irahegu be. Ni aan eduun oo aad u balaaran na iraaha wegunkee, Riski a alla ku fura. Xste gana ireheey whu weef sababtisi. maahan mira ire eka kaso baataen kariye ilaa hayru huwa fati khisrtiga sabbtiisi am bi loss of the ray wa hunayen wa asaba ki macna wigehe o qayt alwihriye markay sabbti ki macna wiga halaymaden o sharhiga aha asaba ki hissi rahalu fati marahriya wahay samayen buura wa way o mesh ku aha ayi deexdo bi buuraha oo biyaha markay kasoo roqmaan iyada dadadka weediga isu soo furaya weediga waa in same waxay ka dhiga dhigeen meel biya hiraan ah oo biya haynays marka biyuhu markay daan inta kulka ku faafan baa rahma baabil kara walaga jira marka loo baahdana waa laga soo deeyna marka ay weediga labadii si dhinac ay waxay ku dhixeen marka لنظر рассказ الإعلان عن Studio Glory. no one else sieht過 го savourاغ اليament. التي التي ذهابت على ملكه حيوظ. وأيضا لدي grateful من أن يعتبر ذلك. لما هذا كل suited made possible ، وإن Candace الرحال waited enzyme به. من معرفة سكرا أدام ربعوم. Et clamor ذكر ذلك ، بأرنا اه دنبيله انت صاري صار و صودح مرابس مري اسكبابان marka saabki shakh ilaahay leey maheen marka saar rabdi wuxuu waafajti saabki madigaa marka say liibane nimu alaas iskab noo jireen waxa leey rabdi naamida maalinki dambe waxay wa kisoo arkay ayagoo qoraxdu u sujuuday ah we che to ha wa qauma ha yasku duna min shamsin min duni llah maraw markay shirkiga la yimaadeen ay wadiga awl wa wadiyaciye bahaladu si ayse u daroorin waxa weeyaan daadadku u maal kasta ay qaraabiye wax la la qalawel bi ayaga intaana qodob markaa roobay maadaga wadiyalku ay maadaan ayaga kale si laga looga beddaad ilaahay dhibaato noqdo skada inay wax loo dheer fee ah markay sababki sharxiga halka tagen aa sababki maadigaana ilaahay seejin markaas ay noqoto hal toballa foore kale ahaayee li inna meshii iska daaq qaqtaheen oo haba weediga ishaadada rinay u guuraan oo qaqaan afarna shan bay baadeen qoysas kale taadunkay kale aadeen hadda iyo madina waxa ku laba qabil degay sheedara madara mahmaah lugdeen marka laga sheekeynay qolob qaxday reer Yemen ee هذا المغشرة المصيبة أم الله يقول على اللي ركوة سوكرة إلوه سبحانه لقد كان للصباق والله لقد حقيقي كان للصباق والأسونادي في مسكنه ديغان كودا حالة أي أحاطي آيات علامة كدس سيدة قدرة إلهي يكو سوناتي مسكنه بيما الساكني مغلبا قرأه جمع ينفر إذا المركز واحد فهم إذا آياتكم فهم سينا إذا umma baahan marka ay ilaahay abaa'an oo sababki sharci ilaahay ugu liban leh leey madan sababki maadiga hay la waafajina hormar umade ku biyo halabeey wadi wadiyalka oo halabeeyo naga faa'ideeyso wey ummada hormarkeed ummada hala geedina waa wadiyalka dayax iyo wabi marka kale tan oo loo baabo oo marka ugu biyo ka ina na beerah intii hore laga shaqeeyay oo dadkii xeelashu u qortay u baadbaash ah marka waa musiba soo taaganu nuqaasayna meshina waxa uu geeyaa musibo isku beddel ah marka asbaartii oo laga tagay bihi wax weeye laga wayo افرتحلنا وحلبرتو لكن وحا كوري مركو ان توفيق الله كو سيغ لقد كان والله لقد حقيقي كان للصبائن خير سما وحا في مسكنهم ديغان كو دا حاله اياته ايه داله على قدره الله علامه سيد الله اوديسه كب كبدلو ماايه جنا ثاني لوبره اسوغنابي لقد أسفرده ال... عن يمين الوادي واديك مدك تيسا قصة ابن آبان إياوه الشمال وشمال الوادي واديك بدع ديسا كُلوا قيل اللهم واحد مبيري كُلوا أنا من رزق ربكم فأبقين رزق ديسا إسكاعوا وازكروا كُن السوقية له الرب وربك أسعابك إذا أدعو شركك كاتك أبداع في فسكي يسكي دائم بلدة هذه مدن أدغانتهم بلدة ومغالو بلدة ضيغة ونفسك وعلى بك كان يعمل كتان ملع حتى تحسيه هذا يعمل ماذا؟ نقول عرصان، هل هو تحسيه هذا الكلام؟ اه، اندازو قدوم بياه كان يعمل كتان ملع وحكو حون ملع عرضه دائم حتى ينحوه قبانا وانكو بلدة هذه ميدان بلدة توا مگالو مگالو و والرب والله اللهنا رب وربي رب الغفور ذي المقاص برا فاعرض و كيتشستين عن شكري الهي شكرتي او اه ان اسا كرفيس لعابد و كيتشستين شركيي كوبغلن توحيدك باعد نفسي كوبدله فارسلنا فاد فيل الصرف يدها جلله جلل وعدت بها وترفقت وكنت وعصرت شيء بسبب تسمرك فارسالنا وحان ديرني عليه كركونا سائل الحريم علمكم وبيحرنكي بيحرنكي طابكي سي صدرناي وبدلناه وحنا وبدلنا بجنة ته لا بدو بيرو جنتهين لا بدو بيرو لبا واسودات وكول من الله وانا صاحب اه مرا حاصوخم دين حرق ما لهين جيد حرارك وكوسوهرك يلو اثرهه ان العراق <تصفيق> ايو عفر من برج يقضى غير اسك بخو وحنت ان اللهين ايو شيء ان واحد او من سدرين غب اه شيء شيء من سدرين غب أصدنا غبكم اصاغن قليليا غبكم لو وحي رمير عن صه هذا النخر وين له باه باه مغو فنجير ايا كبحي وا هذا النور وين ما هي إلهي هو الشيء بحقوبة وحقوبة على السعب السلام علينا إلهي هو سبحانه ذلك أي ذلك تبدل بدل الدعس ونمعده لو قد بدل أرنطان أنجزينهم كأباء المرنة حمو كأباء المرنة بما كفروا بسبب كفر قالوا بدي أي جالوبة سبتي مركا من نمعده على كأباء الكرحين قل رحب أي عابد شرك أي الله ما دير توحيدك كتغين فسك أي الله ما دير توحيدك كتغين ان ابال كانسين الى وله وعل مجاسيم ميا ابال مرنا اي عمل عمل كي سو دميان كو ما الكفور قف كقالمده بدن ما هان كي سو دمكو ابال مريا قالكا عملكي سو دمكو ابال مريو معافير ورضافه مركا سو انا كصالح اكو ابال مرنا قف عملكي سو وحب وقوم <مؤمن> ميمكا دوكيو ايزيسن والله با فا الى ساقي يدبيها اسر كيو لقد كان والله والله لقد حقيقه كان اللي صبرهم هير صبره وحا اسكنت في دالة على قدرة الله وإليه ودي ستو سيدا شانت تاني لنبير رضا أسرنا دين لنبير رضا عن يمين عن يمين الوادي وادك المدك تيسا أسرنا دين إياه شمال شمال الوادي وادي لقبيدي قيل الله احي ويري كلوا من رزق ربكم فابدئ رزق بي سحقي سكعوا واشكروا كل شيء لله ربكم بلدت هذه من بلده ومغاله بلده ذا طيبه انا والرب والله اللهنا رب وربي ربي غفور الذنب قاصدا فاعرض وكشت عن شكر الله لنشكر تيسا فارسلنا انكم حققدرنا عليهم كركوله Sailal Arimi. بيحرانكي حرم لبيتشيري بعد كيسي ايانكو ديرني وبدلنه محنو ببدلني بيشنتيه لبدو دي بيرات جنتيه لما بيرات لما بيراته دواتيه دو دو وكوريب مراء لحناه صاحبه مراء هاسو خمد حراره إياوه عفنه جيتك بمورك الليره إياوه شيء شاي شايه شاي من صدر قبعه قبعه سو قليل يار ذلك تبديله بدلت ديس لبدو دي بيرو. افروا قبضاً كاها وحن لو بردلي انجزينهم كو عبال مرنني وحن أبو عبال مرنني بما كفروا بسبب كفرهم قالوا وبدو هذا إي عبالك مع الله كأبالك بعين سبب تيس وهل مجازي عميان كو عبال مرنه إلهي أي بكل حمل حمل كي سنب ننتيس إلا الكفور مدك قال لماذا ببار أوك لئة ومعهن قال تعالى إله حويري turoyinki i ger sarakihludaa w chaalna wah بينهم وبين القرى الآن في مغال يمكن الخervices التي مغال يمكنك بارك فيها مغال يمكن الخدم القرى مغال يمكن الخشفة مغالي كوظة importante وقدرنا وكون فيها مغالو يمكن الخشفة Sophie وهنا سير السعوة повhu فيها مغالو يمكننا السعوة وقال بإنه هذه المغلال الإيمان المصworld وآمنهم إله ماني آدمي كعب سيدك فقالوا وحي لهذه هبنا يا ربنا يا ربنا بعيد نوكل الثوغي بين أصفارنا سفر يضا يضا نوكل وظلموا والظلميين أنفسهم مثفي الكوبة بالكفر والمعاسي أيكو ظلميين فتحلناه وعن قبل جنو إلهي أحاديث الشيكوي ومزقناهم ويقولوني كل ممزقين قبلن دمانتيباً قبلني إن في ذلك المذكور من قصة تهين أبنك الله سوشيكي سبودها لآيات على مرؤيا كسوغاً لكل صبار قبصنا بلن دمانتيس على المصائب والضاعات المصائب تيبداعاتك كل صبرا شكور شكر بلا على النعم من أول كإله كشكر بلا أي آية الوصغينه نعم كيلهي سيي الياب كلا وحا كميد اها غير سبا ويمن دجن يماغالويك الله باركيهي او قوق راجخا المقدس نور كاسل الولجه يماغالويك الله باركيهي مغالويك الله باركيهي يرو شام ايرو شامو ابو ابو بركه بابا معناها بول بيرادوي امه عمك كبخه اله كريم قرني والرعاد مروا خبر بول بيرف ام رها يا غيرها يا غيرها كبخه اي وادي هي من عن لكوبي كيري لما قفكه دوليا شامين ايرو صحيح قاطوا مبهم مبهم ما قالو لكم صب مارو تكله بركيده ما قالو تري اه ومباه ان بيير يسحاي كله مقا خا جيركي صراحه قواتهم تو كانت قوده هي حابيو قربته كخرابه مدينهاس ومباه انه ملكه كيو يسحاي كله فخا جيركات برو تشيرو ما يمكن مدينه كلو isku wa muqadha mid barkad ka baxdo mid kale waasiin muqattan marka mid ka qorto tan kale wa muqattaa wahoo yan marka asal ya sabra iya qofka dabka ugu kaysan iyo او دكيو بن سمي واحد اقليه ايدارهم فقره ديالهم قفر الموايسه الصفراء واحد ذكر الامم فقره ديالهم وخبيهه دك عقليتها هي الصفراء والدون كدعلوا ومران وما محناش على سمي الايو وخان كابرينا سفرتنا نو كلفوين ما قالوهم ككلطو شدو سلوك الحر او دنيرتو يا دبيرو دور اي وردعوا ساسان ربما مركز رب العالمي اصلاح مركي بريد فاع بل ممان مقالون انت إلهك بانداش مركز مقاطي السحر الله مددانك او نفت كاقبع اضافت وصفه اصلاح سأل لك قال تعالى الهوحي ابن الادم كبرتين ان اضحطها ابوثة ايمان لها ان اضحط محي السكر ابن الادم كبرتين ان اضحطوا الهوحي بل ابن الادم فيرتو قلني مجيس واجعلنا وحن يولو بينهم بين الصبع غير الصبع ايه وبين القران <سؤال> ما قالوا <سؤال> انت بحده الله في ما قالوا انت باركنا ان برك اي ما فيها ما قالوا انت بحده قشام قر ما قالوا ان ساعت بكوالي كان قوليوه مركب مجالانا ساكا كم باحبوه حرسيمات المدى تحادلت الاله او انتلكم حقا تسجرة تقع روضا المقرباني متكراته بيت هاجه والله كان قوليوه اله او قدري وقدرنا وانتشاك وانوا قرشيني فيها المجالين كنحل الآثة إلى ساعةك وقلنا وعمل سيرو الصعودة فيها المجالين كنسلحيه ده لياليها حضرنا في الصعودة وأياما معلم الصعودة آمنين حالتك وآمنه إلهي من أن أبنك البقاء فقالوا أيضا ربنا يا ربنا ربك اليوم باعد موكرة فوقيب بين أصفارنا الصفار هذا أيضا وظلموا وظلميه انفصوا مففيال كود بالكفر والمعاصي قال ليهم يا فسق يا تباشي صوب الدليل فجعناهم وحنكدني الى الاحاديث الشيكول شيكول رانكدني ومزقناهم واك غويني جو كل من مزق غوينك جو ناتي وحا لاقدي وحو شيكس وايا واجديتري بقرتي رهر سبع اوفر وا خساره اه ايا رب ايلا هنا فيك ان شاء الله كدغي قلف بادن نفسي مال ولا عراراي ما تش ادونك ترتميد يمن يهاجو ادونك بوسا تطكو ميد يمن يا قخوتي يمن يهاك او قخوتي اه, آه. آه. ساس سبحانه ان في ذلك اي في ذلك الذكر من قصته كاسر سوجهي قصه ودا لايات علامره ايا كو لكن أيها كده إليسان علامة إياه قصة لكن أيها علامة إياه قد فهمه بك إلهي عاصية أكبره رسولي قد يدك إياه قد رضع على إياه قد فهمه لكل صبار مدى صبار إياه قد صبرا على المسائل والضاعات تدك ضاعها عن قد صبرا إياه أنه وحوه شحواتك راحي وقدرك على قد صبرا معاصدة كسبرا بك إياه شكور اقاشو كينتابان عالم نهاندو بروا قوي وجعلنا وحي الالهي بينهم وبين القرى خير صرايه مغالويكي بحضوره الله في مغالويكي باركنا انبركيني في مغالوينكه بحضوره قرى مغالونا يلما مغالويكو باهره تموقف ايرا ايه قبل ما قبل كالحركة وقد دهنا وكأنك فيها مجالوينك بحدودة السير صعدك وقونا وحانيه سيروا الصعدة فيها مجالوينك بحدودة لياليه هبين الصعدة واياما ما المصعدة آمنين حالتينكوا آمنين فقالوا وحي رهدي ربنا يا ربنا ربك أني باعتك بفوكي بين أسفارنا الصفارة بيالة وظلم وظلمية وضلم انفوا صم بففيام بالكفر والمعاصي اي قدوميه فجعلناهم ان نوروا عن كذب من الهي احاديثا شيطاني وصدقوا شكيسا ومزقناهم ايابنا ويرغو غويني كُلَّ مُنَزَّقٍ جُوْجَلْ أَمَّا يَمْتِبْ وَاكَلَقِحَانٍ فَفَقْبَلْ أَيُّ أَفْكَ سَارِهِ إِنَّ فِي دَارِكَ إِنَّ فِي دَارِكَ الْمَذْكُورِ مِنْ قِصَتِهِ أَرْنْكَ كِسَدُهُ غَلَّغَسْوَ الشَّيْجَيْهِ لَآيَاتٍ عَلَى مَذَا كُسُّغًا لِكُلِّ صَبَّارِ عَلَى الْمَصَائِرِ و قف صار بالقممت مصيبه كوصفره ذاعه كوصفره معاصبه كصفره شاكور او شكرك بلك على النعمه نرجك اله كشكريه افتصا حياته باسمه ولقد صدق والله لقد حقيقه صدق وكره بهم عليهم على الناس ذكركوده كركود سوق ابن سوق وكره بهم منهم Aga kui iglise ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe, ei lähe, عليهم على الناس يددك كركوبة من سلطان وحواته إلا اللي نعلمه لكن إبتليناهم أنك أكون امتحانك وصلتنا لنعلم سيئاً أقول أنه من يؤمن قفك الرمينا بالآخرة آقرة ممن قفك حجيساً أقول أنه هو أصب في شكل شكل أقصب من ها آقرة وربك ربك على كل شيء وحوالبضع Ilaahi wii inaa subhaanahu wa ta'aalaa markuu noodo soo waraamay qisadi markay hawada iyo shaydaan ka raa'ay siday noqotay Ilaahi wuu noodo waraamay in saasha oo diis karbaa ay iyey hawada ee hanu ka qilaafay inay badayhin ay kaliya ahayn way wa والرب يا رسول أو أي خلافين إبليس لأنه يجب أن يكون فيه لكي يسجد أنه من الأدم والله يقوله وأنه يقوله كل دارتين أكثر كضاء في الأدم إن أي سنة إلهي كشبينه وكل دارتين ثمن من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكر تاسوباط اه رؤوا غا ايمانا غداوا غا ايمانا ميديك غا ايمانا بيديك غا ايمانا اكثر كبروا ايه تنس الىهني حمد او شكر تاس مركو العيون غارن هي مهومي اني كو غوليسن انو اندالي و قد كانو بااليه لكن ارتي واقع هاو بدا أكثر كون، نعم قال لك ما شكريا الشيطان يهول وضيه رعا مرك إله يقول لهم نم ايوه نمع هذا ونعجي السلام بعض حالك أكثر كبّلوا هذا إله ولا صدقه والله اللقد حقيقه صدقه وكرمه اي حققه وكل حقيقيه عليهم هكاله علمه لما قبل كنت على أهل الصدق غير الصدق يقولك الله الله و أهل عليهم أي على الناس كلهم إلا من أطاع الله قولك الله الرجع و لقد صدق والله لقد حقيقي صدق و يكبرني عليهم على الناس و يكبرني إبليس إبليس ظنهم ليس يكبرني منهم أمرك يركو دارتي و أقوى حقيقوه و فاتبعوا ذلك وين رعينه إبليس إلا فريقا إن يروا انت يروا من المؤمنين كميدا أكثر الناس نعمك إلهي سيء السبب اللي سيئك عاسيا أكثر الناس إنه سيئك عاسيا بيوه سيئك عاسيا عقل يسيئك عاسيا حريه سيئك عاسيا أكثر الناس إلا إن يروا وإلهي وفشيحك ماهني وما كانوا يحيطاك بذلك سواك وطيئ ما خلوي على اللغه حق الكروهه مسيحيه مضنا موط مضنا موط الى وجهه وما كان له ابنس قبص مع الهي بدك كوك كوره من صلبان وحوض من صلبان وحجاره على اللغه فصير يجبل وكان او بدك ما وقت يجلس ان اواض بدك تنقرا حق اذا ما ولي هي اتموت ادبك شهواتك وقرحيه نفس وحتشعش روحك هي نبض الرحمن تشعش ان النبص لانارته بسوء الى روح سبحانه الا لعلم لكن ابدنا وصليتنا عليه مول انما امتحانك سلطه ابليس بذلك الى روح الا, إلا. لكن ان ترانا فكوا امتحان امتحان لقد قاد وصليتنا عليه ابليس لم يكنين من راضي القرص والدهاب فيما هو إ besar المثال ربي هو ربي في إله في طريقة diss quieres Esafen 7-maihahhhknow Поэтомуve certain exists..? لم يكنين من رفض PLAuth..for offer llegاتك..nihDSiyya..11..1 ..p butterfly... transformer from...他..nomm.. trouble healing..!! 3-m b din am Plea..Nie cid 7-m..M ye.. ni..namm.. 03-m be..bIC..nid hiilph..my people..47..1..1..ases..what mi Fabi..rog..im.. algunas..ware.. Muchas..ne EM..word..Pan..t الذي موقوا واقعه او ارين طعدي اني نقطه لمن معلم سيني موغان حي مضوو منقف سيني اوغان نو يؤمنو مينا بالاخره اخره وممنقف هو عصبه في شك انكسره منها اقربا شك وغسره بس اي حاجه شكل لا تهي او في يقين ان وديار غروبي يا بدك يقين كاين وير اي وديار غروبي بذكر يقين <تصفيق> تلقوي المجلس ديدا وحاسنا نفثوبه يا شيطانك لا حربنا ذكر مهنياتك اي قطه هي امام هم اسمينا يا شيطانك راعه وربك ربك على كل شيء وهو الباقي حفيظ ومك خفي او او كو ابلنا ادومه اخير وَلَقَدْ صَدَّقَ وَاللَّهِ لَقَدْ حَقِقَةَ صَدَّقَ وَا كُرُّنَ يَوَّا كُحَقِيْتِيَيْا عَلَيْهِمْ عَرَ على النَّاسِ دَدْكَ كَرْكَوْدَ إِبْلِيسُ وِبْلِيسَ دَدْكَ كَرْكَوْدَ وَمُوَ كُحَقِيْتِيَيْا ظَنَّهُ فالتالح والتكي والرعين هو إبليس إلا فريقناً كوحما هاني كوحظوا من المؤمنين كمية وما كان له إبليس أغمى السرنان عليهم ددك كركوغة من سلطان وحق وضيه حجة إلا للنعلم لكن إمتليناهم أنك تدك امتحان ووصلتنا كان شيطانكا معه عليهم شيطانكا كان كوصلتنا للنعلم سيئن أغان الله كلبحو للنعلم سيئن أغان نو من يمينه قافك الرمينة بالآخرة آخرة من قف حجيسنا كأوه أنه هو أصابه في شك شك أغصقا منها ها آخرة والربك ربك على كل شيء وحو البضاء حفظه ومتك وعلمي كنك وغي أعماش الضمدانك المتأه وحو العلمي كنك وغي ايه قول ان النبي قد صبوا وتو وير فقالوا الدين الى هيالك زعنتم اي زعنتمهم الهتكم اتقوا شتين الهيالك الهيالك من دون الله الله غير تيس لا يملكون منكيان الهيالك سو من قال قرت دور حسب قدرت من قال دره تقدرك من ملكيان في الصموات إلى ريالك بإحضارك من ملكيان ولا في الأرض ملك لإحضارك من ملكيان ومال لهم إلى ريالك أصبح سبحانه فيهما إذنك بإحضارك هذه الألقاء من شرك وحد ذاك أي شركة كبيرة الإلهية من شرك وحد ذاك ومال له اللهم أمس منهم الهياء لكي يضع لك هذه من ظهير متأكلمه الهي العنصية ولا تنفق الشفاعة إجنتنا واحترمنا عنده الهي إلا من قفيت واحترمه أدير إلى أول فالصحي له منكاس أن يشفع إلا إرقائيه حتى إذا فزيعة أرجعك حمارك اللقاء السوري عن قلوبهم ملائكة قلبية الكودة قالوا وحير هذا ملائكة مانحي يهذاكي قال ربكم رب دين وكوهات الله قالوا وحير هذا الحق قال ربنا ربكم وحير الحق وهو الربكم العلي ومتكسرين تبالا الكبير أوين أو الكبالا إلهي وين اصحاوا وتعالى وحو افحامره يا اناصا افتريا مشركين دبك اله بخيرك طوبيه اغربوا الهي الهي قلكس وحكبايا وحلا ليهي مركات احد وخذ ذكرو افر مدوي افر افر واحد عامله حلوه الميدان بدكوا وعطاي وقول واحد وديسه وري اه waa aad kabarayaygo roobaad rabta risbiya dharbta ilma dharbta afmada dharbta wax aad kabarayaygo inuu sabab midki wiley oo u tii taaso wax kaaga siinay taas ilaahay wadi ila wafiri qur meenaba ka soo bara uti go gala ku yero bariya alladiina ilaahay yalka zahmatu laadi misrila la قال له هذا من دون الله القيكس فريق الله يملك من الملكيان مثقال الذرة مرعى سقده لك من ملكيان. في السماوات كم من الملكيان تعالج حضارتنا وكاس الفيكرة مثقال ذرها في السماوات حريالك كوصغر ولا في الأرض منك دهل السنة كم من وحا كذلك أقفت الويد سكرة وقصا سنسوي كارجس ملك ولهين لكن الشركاء كلاكولية أوه كولية سنسوي كارجس ملك وصيبه استقرأ ملك لكن الحجوم كولية فهذا الويد سكرة أينان إليه وقلية إذ إلهي الشركاء اللهم يتحدث وحق إركا كون سببا إلا وحق بولكا كون سببا ألا يجاروهين إذ شركاء كل أهماً لمعنون إلهي للسنحان وما الله ومصنعنا من الهيالكاس فيهما في السماوات والارض اريالكا يقول كنحودا خالقوا هذه من شرك وحدات واحد الهي لو لا كان او اي شرك كبير ايولا ماجو صدق وحق ميرا غانسي او اهدو غانسي برك واحد ايت تنتوتو ما دا نا تريو دوي هيلكيو مكان ابال كوري ابال وادي هذه ماري جوه اسكرا قف كان ابال كوري اللي خاص قالوا مشكان في الغيره ومال له الله الكثير ومال له الله وما سقم من الى اله يالك الكريم ولا طوب من الى يالك عبد خالق هذا النور ظهيري وخير معين متوكل الى الله المسعود احد رب العالمين جعل سيئه او عاد كله او عسيره سمى به خيقا مقش انت ترسك ما تهل هذا الشيء يتعالك وإن أبس الله يعني نتك وإسكالك تفكى أبوه ويدي سيدة مع ويوك أجلي فازلت ببنوك أشبيحه أكوه جيوه دور الله لقوفك أصحصي أما أحد كأسيه كأوه ويديه والآده هو الويدي الله سبحانه وتعالى شفاءه لما شبيحه لما شبيحه لما شبيحه مذ كشفاع الى وين الله وصفى له التشفاع يا ما هو سر مخلوق وكره الهي مخلوق ليس مثل حدث لي القف على دان كلام اصابعك الله سبحانه وتعالى يقول الصبر به المفقود ما كرو الباقي في جرح جوجويات كده هذه قف قاست ربا انها دينا وحاسن ربا واحنا وحاسن ما انت مغخي يقوله الهي ولا احد فيكر الهي والشفيع والله يجب أن يكون هناك يا أبي كرامة ببنبي آدم أنبي يدر أولي يدر أول العسل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ستقرق الفضل فضل النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحين كبخاريا مصر آخر مركان فضل أبو مضوحك السؤال نبي الله آدم النبي آدم أضاء عبدهان إلهي موجود إذجي إلهي أنك الحرمي فرمان كانوا أفرني نبي ادم وكل يوم نبي نوح اتجوا وابرا نبي ابراهيم ودن نبي ابراهيم نبي, نبي, نبي, نبي الله نبي الله صلى الله عليه وسلم لله الله ان سجودوا اسكسطوا الهي اضغمك القبر وحبطلع المفصل يا كرام ما ارقيك انت الله كفصل نبي الله صلى الله عليه وسلم فاسجد لله الله ان سجودا فيدعني ما شاء الله ان يدع ان يدعني وهم يكادنا الله يقتلك انت حسبون انت وضعني كادنة واسم توتسانة ويفتح عليك من محابد الله أحصيها الآن صفات ونكسرهم الله كواما رحيم فره اقضاء اهدى انهم قولوا يا مبي صلى الله عليه وسلم الله فره إلهي اسكى عمان يقال كجر الله فالصحة يا محمد ارفع رأسك نعمل المرحة كرقات قال ليه جديد وقل يسمع هذا الوال الذي وَسَلْتُ اُعْضَعُ وَحوَذِي سُبْ وَالْغُسِينَ عَرْمَ وَاشفَعُ تُشَفَّعُ إِرْجَى إِرْجَى إِرْجَى وَاللَّكَ عَحْبَرَهُ مَارْكَ عَسَعَنَي يَرْبُّ في ليه؟ شفاعة عمركَ حيارة الله ما يعطيه إلهم بالعالم يقوم فصل ملاعجة الإلهي يقوله الشيء إلي سيارجيك إلا إلهيه وفصل وكم من ملك في السماوات لا تبلغ شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الا من بعد اذ الا من بعد ان ياذن الله بمن يشاء ويرضى الى وينقول بابا ملائك السماوات تقصوا ان ila huw li yaw wa ala horta mitka ergay kara ayanu alu fasihin ma bitirab shartika rabana fara mitka lo ergayni wa rabb halaki ay barki layraado mitkan am malak ama nabiy sallallahu alayhi wasallam ama si abahu wa illahu salihah ergay mak rabb ilaha inta bakkah dahbah fatu inta atash al sawq وإن نبق إلى هذه غالك هذه وأنا لا يكاسم أهديد ستستاذي برمان محمد القرآن الله عليه وسلم ويهدني حد لا يوجد رب أن يشفع على أقراض حدني السمينة كلها حد كيساك عبد الفرق كورا آآ حدوا يسامينون كورا فهذا هذا هو حد سترد الرمحي وَلَا يَشفَعُونَ إِلَّا لِمَا نِرْتَضَاءَ وَهُمْ مِنْ خَشيَةِ ملائبته ملائبته كمالاكتين كفراء بهالكا مغضا كفراء هنا وعينها بالميت كمالاكتين هالكا مغضا وشفراء كان شفاء يناول الفصل ما شعاء صلى الله عليه الجميع شفاء الله من الله إسكانه وحي الله عنزة جدي إلهين أفصل صحيح ما يخف أهل الشركة يناول الله شفاء إلا هالكا مأهن واذا يرضى للإبادة الكفراء إلهي الكفراء أدريني سرع لكم مركه قولك دوليه انه شفعا النبي صلى الله عليه وسلم كنت وان تركه كذلك ورد سنده البخاري حديثك ابو هريره نادق وي يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه يا ابو حق نابا ونك غوليس يا شفعا لها مالنت قيامه نادق بالسند اس والا يا وينك وير ابو كان كنت قف ابيك كره في حديث كان ام سلمة ويديري حي المسلمة المهيبات حالمه تبقى قن غالبة شرك حي كريد شفاعته اي رب شفاعة باب الله قالوا الا بسيطه ترضى حينا ها اول شفاعة الله لا يقبل اخلاوه شرك يا غالب ما حي في شفاعته مره وخص المساله عاد ويديري وام ليلى انا لك سهر مر أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه وقفت رحيك كل مواقع أسوى فرحة تغير إلهي قفنا وحبود دارك قفك سيقول لي صلى الله عليه وسلم إلهي قفك سيقول لي صلى الله عليه وسلم شفاعتي وحيكاً حيرانتهي ربينه ما الشفاعته الشفاعته إلا وهو سبحان ولا تنفع معه فحيره الشفاعه شفاعته عنده الى يكتس الا لمن كفي عن فحه ادين له الى فصح ادين لو حللت لربا لا نوفينا ولا لدي شربي لبا ستردي لبا المفسر تقول ما حني ادين له الى ان فصح اي ادين الله اي ادين الله الهي له ادين الله الهي اوفصح الشفاعه ارجعي او قضيتك ارجينا وان ارجي. الله يرجي انك تفسير كواب محمد المخامري الا لنقف ما هني الله له اوفصح اي ادين الله له في الشفاعه ومعناه ومعناه تلكيز شفاعة معناه اللبات ولا تنفق الشفاعة الشفاعة هو حدثت للمين عنده والأكتسة إلا اللي من قف عن فحه تدينه إلى أفصحي أن يشفع اللو أدئه له أصل ها. أن يشفع له أصل اللو أدئه ممعناه اللبات هو الله فصحة كان شفاعة وين ذا شفاعة سأصدرت هذا الأفصيران إلا لمن أذن الله في الشفاعة قف إله شفاعة إرجينة وأقراضي مدى نهي المية وحتى ربك حتى نيل اللي أرجينة ولا تنفحوا شفاعة شفاعة وأنفحوا منها إن إلا لمن قف ينفحها أذن الله ألا فصحي أذن الله ألا فصحي أن يشفع له السابق اللي حتى إذا تزيع وإحكاظ إذا حديثك البخارج يقيم إيسا عبداليين نبغي أن صوبانا فصعى صلى الله عليه وسلم وعن سيدة ابن كاريري بن كاتيري المرأة حافظ كنا يرى الشك يرمال معنك لك وعن نبغي أن نفصلنا معه وهو يعني حديث صحيحة قتل أبو هليل وريي حديثك البخارج نبغي إذا قضى الله الأمر في السماء مرك إلى هذه السماء عرين كحكمي دارابط الملائكه اجنحتها خضلا قطعانا لقومه وحوايا مرائقها قرب هذه اصول القطع اليه يبون خطو ضاحب السواقي رايه مركا وحا قبان يا سد مردبول عن هيت عليه كيفيسنيه مركا فدا فزعه عن قروبه مركا ارغد خلدس عن قروبه قالوا لماذا قال ربك؟ مركاس يحضر الله وعي لنا الرب يخير مركاس وعي تشوهده ملائك تحالة العرش يحيش كوفه في حياته تشوهده كوفه في حياته تشوهده كوفه في حياته تشوهده إلى السماء الدنيا ملائك تشوك للسوهده وقال ربك حق يريد ساس يا ساس ما رسال نروح الله عليه الصلاه والسلام كمرئيتك تلقى قادر يغو شياطين تبقى لك حظه وايسقرا وايسقرا مرقاس ويبقى نيستن مرقاسا وحا دي مرئيتك شنو شيغي دي هذو دومي غابده هذو دومي وحا ساعطه ان شيطان تصادف مرخصاتوا شيطان كل شيطان ندرغوا ليس الله عادي اكرتك جنتالك ونكبعة شهادة السابق نقول ليه كلمات دي دي وعاكرا بي اكرتك كلمات دي انتبه ومالكم دي مكانت جنتالك ونكبعة كلمات دي ملك سنقرصوا ونصروا يا شايدانكو والرووش هيجا طافك وحشاك اهن يا لحنا بياه كلمات دي ملك سنقرصوا وشايدون مكانك لأهو احتماط على جاك يا ناج ندرغوا لي الكلمات دي عسا أيضاتكم كم خلال أيضاتكم قبول رموحين يا رو وكل به نذر القدره بنبي صلى الله عليه وسلم و اماني مر مك وخوونه ما مايا قدكينا واقو القرى والحاشيقه يدي و يسكه شيقه و هذا كلمه صلى الله عليه وسلم هادو سيكو الله وحميق النيا مايا وهو يقامر له ساس موش الله عليه يقولون سبحانه حتى إذا فزحى أرجوك حمارك اللي يقولون عن قلوبهم ملايكتا قلوب طولة قالوا وحي إلى هذا ملايكتا قبل كوت قبل ككلة ما محوية إذاكي قال ربكم ربكم يبني قالوا وحي إلى هذا الحق قال ربنا ربكم يقول الحق حق Võhra rabbi kõh, al-aliyu vahmukka sara intabala, el-kebidu vahin ikabala. Kul linnabikasubbana, utkuhu üye rabbariyya, el-ledine ilhiyyalki zahantum, ey zahantumuhum alihetten. وقال إلهيالك كن بك عوضين ويرطع إلهيالك أصول من دون الله الله غير كيسه لا يملكون الملكية مثقالة دارتي مرأساً كدلك كلمة ملكية في السماوات إلهيالك بحدودك كمام ملكية ولا في الأرض ملكة بعد إنسان كمام ملكية وما الله إلهيالك أصولنا فيهما إذا كنت تقول لك بحيث حال أهاضي من شكل وحوذ أكسئة وعن إله إلوغها وما له الله وما سبحانه منهم إذا كنت تقول من ظهير متوقع المياه ولا تنفح الشفاعة إلغانتنا واحترمنا عنده الله أكتسى إلا لمن قفى واحترى أبينا اله وقوفه صحيح لهم أصدق أن يشفعه إلو إرجيه حتى إذا فزع ملائكة الملكة اللي يسيبه حتى إذا فزع أرجع الملكة اللي يسيبه عن قلوبهم قلوب الملائكة ملائكة قلبيها لكو ده قالوا ملائكة وحي له ماذا محاق؟ قال ربكم لبيلين قويري أنا ما شي مغيه ده ما مغيه ده شي قال ربكم حبكين اوهيري قالوا الملائفتي وحيرة لان قبل كوت قبل الحق قال ربنا حبكين اوهيري الحق وهو الربنا العلي ومتك الصراعين تبالك الكبير اوهيري انكبالك قل لنبيك الصوبانا من احد كيف ينزمكم الى كميساقه من السماوات حرب يالك حبه والارض بلك حبه قل لنبيك الصوبانا الله الله اييرزقكم من الرزاق واننا انرق او اياكم اما ادنك لعلى هدهن هنو اي ينكو سغانهن او فيه ضلال اما البابي ينكو سغانهن بابي ده مبين بيير او عد. قل لنا بك سببنا لا تسألون اللي يوالديم ادنك عما عم اجرى الله عما اجرى منه دمك ان اناكو سمايهن ولا نسألوا انكنا ملوالديم عما شيء حديث تعملون ادسامينا ادنك قل لنا بك سببنا Ja et maha, ja et sul keene, et beina nad tegema, harbun al-habi keel, fumma ja ftahu, kidime ja karahud minna بيننا رب خدمنا بالحق عدرب كل كرهب وهو الربنا الفتاح ومنك كل كرهب من طبال العليم او او قام بما يحكم به وهو يحكم منها قلنا ذلك بنا هارون التسية الذين اله يالك الحق اذهل به بالله الله في العباده اذهل الشيبه شركاء حالههم وشرك الله قال لا تجو الى واخ لا شيركه ما جرى هو معبود الله هو الله العزيز الله اسال عزيز غالبك اوخر دون عين الحكيم اي حكمه دبر كل من هي الذي يرزقكم ان كنتم من السماوات الى اليا لك حدوله او ربك يا كينته والارض دونك حجي سيء ان كرساقه او جيده يا مراه كسوبحيه وايدنت إلهي قلكس عابلهيه يا رب كركك تينا يا ابوك جيده كسوبحيه قل ما له اي جواب حاير سورة يونس علاق الشرين الكريه قل من يرزقكم من الصماء والأرض أمن أم يملك الصمع والأمصاء ومن يخرج الحيا من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وكريهينه وحدات الشوام تهكسب الشوام كلمات شبته قل وحاتره الله إله إلا يرزقكم من الرساق وعرك ربكك ينبونك رجيناك الصبحية حتى إسراصنا المركب كم يسحل هذا الحق حدراء إلى روحي سبحانه وحاتراء وإن أنك مسلمين تعال أو إياكم هذا إذن كالقالضة أعلى هدن هنو الكركز كل صغر أو في ضلال باضي كل صغر باضي ذو مبين وحال ليه فيه ما هنبو إنه كشك سيئ أسجد طريقه ما هي ويقينه كل لكن وحال لك ليه فيه ضد إن عدارات لك السمية مركزه وحال ليه اماغا وحلان الله خير هالعام يدعو كل واحد اليه اي قلك ساعودنا كو الله انتي سدوره شفيعه حرق سو وطم وطم اما اماغا بري خفقو سديدو كنا بلال كسونتي اما اماغا بلاكو سديدو انك خفقو هرتوا والله انصاص ما بيعترف الله بينا سوو خسوغ لو اسكلا صار معي وروح السخيري انت معناها الضاد دا لأنه لا يحكي أسر ورعو كل سواتك مبضنا أن نظر علينا الله كله يسلح حابده إذا نظر علينا أن نقص حابده سواتك مبضنا قلنا لا صبرا لا تسألون لأنني أجرمنا عن عم إجرامنا لأنني أجرمنا عن ذلك لأنني أجرمنا, عمّا أجرمنا. أجرمنا ولا نسأل أنني أجرمنا لأنني أجرمنا عن شيء تحملنا عن السماين من الكفر والمعاسي فننوح كلمتك لأوى أو وعدك قفك إن تكون مشغولا لا قفك سيكون شواء وعلى المروضة كالقره ومهيق إن تيسا نكون مشغولا sabq aduu wadab toostroobaddo wax kale waxa uu mayay sestereddi adiga kan habab salmaan farad oo dhan xisaab tanin onkariya xof kan uu ka garheerin kaliya adoo ku bixigo waxa aad i kartaa aduu maraadoon toob berri weey kuugu bari marka faalaga qabo inta ka saati wadik marka aduu لكن في لكي يروي بهم القديم سا certeza laqad abadiyo bi daro wal widin xadi baadiyo walaalule marka loo weydo toogaad inaad abuubo bariiq haqa wa faqad uubsuubi waxa ku dili doona wadiga taa wala misal wal weydima ama shay bi kumtana dhaate ama shay bi taqalo atsamayna da qulamma ka subana yajma'u bayrina waha ثم يفتحه كي يدفن الرب وكلا خبمنا بيننا بحجان ذلك به ترألك لي هلا عابده إذا ذلك إلهي قيم كيسجرب وديه ما شاء وهو بالحق يرألك وكلا خبمنا حدارك وهو اللهم الفتاح ومتك خبمنا ببضا العليم أقوم ببضا بما يحكم به وحروحك خبمنا وعلا قلقنا قولنا لما يجسروا بنا ارواي التصيح الذين كوى الحق تم ادهل به بالله الله في العبادة ادكوه للشهيدين وارواحها قد قال له العبادة ابو تركيب بل التصيح الانصب عنه الالهي وحليبه بل كيانه شركاء حاليه كوى الالهي الشركان لأه كوى ادهل الشهيدين قال لا كتوجه اره عيد لا هو محدود حقا الله هو الله الله سؤال عزيز خارك وتيسو من الله سؤال حكيم حكمت دبره قل ربك سبحانه ما احد كابه يرزقكم من كل ساق من السماوات ايرك حق هنا كان كينه والارض برك حق يسقي الكرساقه او غيرها صبحيها قل ربك سبحانه الله ، أي الله يلزقكم الله يلزقكم وإننا أنكم أعطيكم إذا كنت أعطيكم الله على هدنهنكم كثيرا أو في ضلالكم أعطيكم بعضهم مبيرهم قلت لنا بك سبحانه لا تسألون الذين يؤديم أما أجرمنا عن إجرامنا أنا أعطينا أنه أعطينا إذا كنت أعطينا أكون مشغولين من التاسكري وإذا كان التاسك او وضي نغره سوكي من ان تغفي نها المنطا قفت دو قلبي وروش ايجي وحباكا قلدا لكن نفتها لوحيتها فلنكيبار كده نتخب حلق ده, ده, ده. وَلَا نُسَأَلُ عَنِ الَّذِي نَمْلُو دَيْنًا أَمَّا شَيْءٌ تَحْمِلُونَ عَطَامًا أَيْضًا فَلَنَدْعُ غُصْبًا يجمعُ وَعَقْلَمِنَا بَيْنَنَا بِحَدِينَا رَبَّنَا رَبِّگِ صُمَيَّا صُمَيَّا فَاحْكُمْ كِذِنَا وَعَقْلَمِنَا بَيْنَنَا بِحَدِينَا بِالْحَقِّ عَدْلُكُمْ كِذِنَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ اللَّهُ الْفَتَّاحُ وَعَلَى كِذِنَا الْحُكْمُ بَرَّا الْعَلِيمُ إِذَا أَخَطَّ لَكُرُ بِمَا يَحْكُمُ بِهِ وَهُوَ قلنا نبي رسول الله أروري التسيء الذين إلهي يالك ألحقتم هذه الشيديه به بالله الله في الإبادة أكوه هذه الشيديه شركاء حالائه وإلهي وإلهي كالله وكتوب إلهي الشركة ما لها إطلا الشركة ما بل اسكبده هو من معبودك حتى الله هو الله الله سؤال عزيز وغالك الله سؤال حكيم الحكمة ضبرك وَمَا أرسناككما الند النب صوب إلا كافض ضك ع كان الجسي ماار وما أرسناك نب صما أن إلا كاف ضان للنا صضك علىأت جاسييد الرصاب ماان بشرا على تايمك و بشارنا للمؤمنين ولكن عدسرا ناسب ظن ان تو بلا لا يعلمون ما اوق ويقولون وحيره ما قادر مو هذه إن وعده بلنقاطه ان كنت ذاته صادق نقورهم شيقه وربنا سبانه لكم وحين سودي ميعاد ما مارن ما ماركص لا تستهرون اا من كذب مريد انا مارن وقت ير ولا تستقيم عدن كهر Ilaahi aayatan oo noogu sheegaya Nabiga no subhaanallahu wa salaamun alayhi wa salaam. Risaladiisa waxay aan to addooma doon jiray inso la soo ka baray markaa kogaa. Midu wa in ka arsalna ka waxa laga xaalay ina وَمَا أَرْسَلْنَاكَا نَبْغَ سُوبَنَاكُمَا آنَّاً دِرِينَ إِلَّا كَافَ تَنْضَمَّنْ حَالَ أَيِّهِمْ مَاهَنَةَ لِلنَّاسِ دَدْكَ لِلنَّاسِ دَدْكَ ايًا كُوتِرِينَ بَشيراً حالة تيميتك أُبِّشَارَيْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ تَبِالْتَنَتِ أُبِّشَارَيْنَا وَنَدِيراً ولكن اكثر الناس بطين تكونوا بلان لا يعلمون ما او الله ارسلك هكذا ان الله سدا سوو ديري بطين تو بلان ما او هذا الوحده بلنقاتكم المباشر به والمنذر به والمنذر به وحا او جننه ا سسيري وحده المباشر به والمنذر به ويقول نقال وحيله متى قوم احدى هذا الوحد بلنقات كان إن كنتم مؤمنين وهداتي صادقين كورون شيجا او دا نافيغاسا با لاكم حنين سنبا ميعاد يوم ما ربلنكي ما ر كان سو لا تستاقلون ادن كدال او دعين اما ما ر كان ساعه وقتها ساعه wala tastaqdiru 'inda kulli mar'a wama arsalnaka kuma anan diran nabiga suban illa Kafatan Kafta la illa kafatan halat ay midwada garsiina ma hane lin nas dabka birrisalati wa kharobana lin la وَرَسَلْنَاكَ كَمَا رَسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ أُمَمٍ إِلَّا كَافَتَ تَمَامَ حَالِ أَيُّهَا الْمَاهِرُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا حَالَتَيْكَ أُمِّ بِشَارَيْنِ يَا مَاهِرُ وَخَلَكُ مَا أَنَذِرِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِالشَّرَيْنِ وَلَذِيرًا حَالَتَيْكَ أُغْدِبَ لِلْكَافِرِينَ غَالِبًا بِنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ بَطَرٌ وَظَنُّوُهُمْ لَا ويقول لوحي اله جارباس متار غوربو احاوي هذا الواحد بالبرنقات كان المباشر به والمنفر به فالنقاته ولا اسكو بشارينا شنون نار ليس ديغه غورمو إن كنت تظن مؤمنين الهداتي صادقين قولهم شيئا فغير نافجا صبانا لكم قالوا وحي نسو نادى ميعاد يوم ما بين بلنكي ما لن كاسوا لا تستخرون اذن عن دعين عنو ما لنكا ساعه او سمك ولا تستقدمون ابنا كهر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بارك على النبي